شَيْر رَحْمَتُهُ وَعْدَنَا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ قيم وقيم السيئات ومن تق السيات يوم اذ ذ فقدرحنت وذلك هو الفوز العظيم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 ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يَذَكَّرُ سين لهم الدين ولن كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من امره على من يشاء من عباده من عباده لينذر يوم التلاق يومهم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 الاعيون وما تخفي الصدور وانذرهم يوم الازفه اذ قلوب لد الحناجر كاضمين مال الظالمين من حميم ولا شفيع يضاع يعلم خائله الاعيون وما تخفي الصدور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 ارْذِ ثَا خَذَهُمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ 111. وقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 112. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب 113. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا, قالوا اقتلوا قال فرعون ذروني اقتم موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر او ان يظهر في الارض فساد وقال موسى اني عبد بربي وربكم من كل متكبر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 سِنَ الله إِن جَاءَنا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَنَأَهْدِيكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ وَقَالَ لَدَ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَ الْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الدّنَاةِ يَوْمَ تُولَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَاصٍ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 سولا كذلك يضل الله من هو مسرف نرتاب الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يضل الله بمتكبر جبار وقال فرعون يا زمان ابن لي صرحا لعلني اغلب الاسباب هذه اسباب السماوات فاضل يا الى انه موسى واني لا اظنه كاذبا وكذلك زني في الفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي امن يا قوم اتبعون اهديكم سبيل الرشاد يا قوم إن دار القرار من يعمل سيئه فلا يجزاء الا مثلها ومن يعمل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 وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمني إلى الله إن الله بصير لكم وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَن نَارًا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاضَّ استكبروا اننا كنا عليكم تبع فهل انتم مغنون عنا لصيف من النار قال الذين استكبروا ان كل فيما ان الله فقد حكم بين العباد وقال الذين في تجفنا مدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار الخزنة تجفنا مدعوا ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم ليلات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال اننا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشكال اننا اعذرتهم ولهم اللعنه ولهم سواد النار ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل اذن بك حسبح واسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ان الذين يجادلون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 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مُدَاخِرِينَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ فَخْلٌ لِلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ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 صوّركم وصوّركم فأحسن صوّركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنَا جَاءَني لَمَّا جَاءَني الْبَيِّنَاتُ مِن رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مَّسْنُونًا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيت فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ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 من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضلون راحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها ذا بئسما الذالمتكبرين فاصبر ان وعد الله حق فان نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك او نتوفينك فإلينا يرجعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم وَمِنْهُمْ نَلَمْ نَقُصَّ عَلَيْكَ وَمَن كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ورتبنغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون وَيُرِيكُمْ آيَاتِي فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا يكسمون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستغزئون فلما راوا باءانا